باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أقوم رجلاً مسلم له شيء يريد وأن وصيته يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند مترقٍ عليه. وأن سعد النبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ان رسول الله ولا يري دوني الا بنة لي واحدة افا قد تصدق بثلثي مالي قال لا قلت افا تصدق بصفره قال لا قلت افا بثلثه قال الثلث والله كثير إنك إن تدر ورأتك آميا خير من أن تدرهم عالة من يتكثبون الناس مستفق عليه وأن عيشة رضي الله عنها أن رجلنا تنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إن أم افتلتت نفسها ولن توصيك وعظنها لو تتلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قالنا متفق عليه واللغض لمسلم وَأَنذِرْهُمْ أَمَّا مَثَلُ الْبَاهِلِ يَرْضَى اللَّهُ عَنِ الْمَقَالَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أعطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمدي وقواه ابن خزيمة وابن جارود ورواه الدارة فقمي حديث ابن عباس وزاد في آقله إلا أن يشال ورفت وإسناده حسن وعم عز بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ لِجُلُّهِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً بِحَسَنَاتِكُمْ وَوَابِ الزَّارَ قُطْمِي وَحَرَجَ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَبِيْبِ أَبِي الدَّرْبَاءِ وَابْنُ مَعْجَى مِنْ حَبِيْبِ أَبِي هُرَيْرَةِ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَك